أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قا ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى تانزلا ممن خلق الأرض والسماوات العلى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 كل ورع أن عامكم إن في ذلك لآيات لقولنها منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى ولنقد أرينه آياتنا كلها فكذب وأبا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 فألقي السحرة صدّدا قالوا آمنا برب هارون وموسى قال آمنتم له قبل أن آذن لكم إنه لكبيركم الذي علمكم السحر فلو انقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاله ولا وصلب في جذوع النخل ولا تعلم أينا أشد عذابه وأبقى قالوا لن على ما جاءنا من البيانات والذي فطرنا فقضي ما أن تقاض إنما تقضي هذه الحياة الدنيا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 وَإِنَّ رَبَّكُمُ الرحمن فَاتَّبِعُونِي وَأَطِيعُوا أَمْرِي ۖ قَالُوا لَن عليه عَلَيْهِ عَاكِفِينَ حَتَّى يَرْجِعَ إِلَيْنَا مُوسَىٰ ۖ قَالَ يَا هَارُونَ مَا مَنَعَكَ إِذْ رَأَيْتَهُمْ ضَلُّوا أَلَّا تَتَّبِعَنِي فَأَعَصَيْتَ أَمْرِي ۖ قَالَ يا ابن أم لا تأخذ لَا تَأْخُذْ برأسي وَلَا بِرَأْسِي أن إِنِّي خَشِيتُ أَن تَقُولَ فَرَّقْتَ بَيْنَ بَنِي إِسْرَائِيلَ وَلَمْ تَنقُصْ قَوْلِي ۖ قَالَ فما خطبك يا سامري. قال خَطْبُكَ بما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 إنما إلهكم الله الذي لا إله إلا هو واسع كل شيء علما كذلك نقص عليك من أنباء من قد سبق وقد آتيناك من لدنا ذكرا من أعرض عنه فإنه يحمل يوم القيامة وزرا خالدين فيه وساء لهم يوم القيامة حملا يوم ينفخ في الصور ونحشر المجرمين يومئذ زرقا يتخافتون بينهم إلا لبثتم إلا عشرا نحن أعلم بمعرفة ما يقولون إذ يقول أمثلهم طريقة إن لبثتم إلا يوما 125. ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا فيذرها قاع صفصفا لا ترى فيها عوجا ولا أمتا 127. يومئذ يتبعون الداعي لا عوج له وخشعت الأصوات للرحمن فلا تسمع إلا همسا يومئذ لَّا تَنفَعُ الشَّفَاعَةُ إِلَّا لِمَنِ أَذِنَ لَهُ الرَّحْمَٰنُ وَرَضِيَ لَهُ قَوْلًا يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَلَا يُحِيطُونَ بِهِ عِلْمًا وَآنَتْ وُجُوهٌ لِّلْحَيِّ الْقَيُّومِ وَقَدْ خَابَ مَن حَمَلَ ظُلْمًا وَمَن يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَا يَخَافُ ظُلْمًا وَلَا هَضْمًا وَكَذَٰلِكَ أَنزَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا وَصَرَّفْنَا فِيهِ مِنَ الْوَعِيدِ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ أَوْ يُحْدِثُ لَهُمْ ذكرا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 ثم اجتباه ربه فتاب عليه وهدا قال اهبطا منها جميعا بعضكم لبعض عدو فإما يأتينكم مني هدا فمن اتبع هدايا فلا يظل ولا يشقى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى قال رب لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا قال كذلك أتتكى آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنس